ما ترك شيئا يغرب الناس إ ل ى ربهم ويبنيهم منه إ ل ا أ م ر ه م به ولا شيئا يبعدهم عن مرباته ويدخلهم النار إ ل ا حذرهم ونهاهم عنه الذي حذر الله الناس جميعا عن مخالفات ومنازعات ومشاغغات أ و ا م ر هذا النبي الكريم فقال جلت قدرته ومن يشاغغغ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فصلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه ومن اهتدى بهديه إ ل ى يوم الدين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق ت غ ا ت ه ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة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 إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي اغوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا كبيرا في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيه في هذا ا ل ق ر آ ن وفي ا ل آ ي ة واحد واربعين من س و ر ة النازعات يقول الله تبارك وتعالى و أ م ا من خاف مغام ربه ونهى النفس عن الهوى ف إ ن ا ل ج ن ة هي ا ل م أ و ى الله سبحانه وتعالى في هذه ا ل آ ي ة يبين لنا هناك شيء مرتبط ب ا ل ج ن ة أ ل ا وهو الخوف فكل إ ن س ا ن خاف من الله سبحانه وتعالى مصير إ ل ى ا ل ج ن ة طريق ا ل ج ن ة هو الخوف من الله والخوف من الله ما في شك انه يكون طريق الى ا ل ج ن ة ل أ ن أ ي إ ن س ا ن يخاف من الله سبحانه وتعالى يستحيل يرتكب م ع ص ي ة كل هذه المعاصي وكل هذه ا ل أ ش ي ا ء يرتبوها الناس السبب ا ل أ و ل فيها عدم خوفهم من الله سبحانه وتعالى خوف من مكانه الله خوف الوقوف بين يدي الله حتقف أ م ا م الله سبحانه وتعالى وحيحاسبك على أ ي عمل عملت في حياتك الدنيا ولذلك إ ذ ا كنت ا كل خائف من الله ما في شك إ ن ك ما ت ر ت ك ب المعاصي ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وأما من خاف مغام ونهى من مغام خاف النفس ربه عن ا ل ه و ى فإن ا ل ج ن ة ه ي ا ل م أ و و ى أ يقول ض ا ي تبارك وتعالى في صوره طه وعنت الوجوه للحي القيوم و غ د خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أ ن ز ل ن ا ه ق ر آ ن ا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم ي ت غ و ن أ و يحدث لهم ذ ك ر ى وعنت الوجوه للحي الغيوم كل الخلائق يقف أ م ا م الله سبحانه وتعالى خاشعين خاضعين متذللين وهذا مشهد من مشاهد الغيام وقد خاض من حمل ظلما معناها بدماش يوم الغيامة حامل إن إنسان حيكون وما له سيئات حامل مشاكل معاك من الحياة الصالحات مؤمنٌ فلا يخاف ظلما ولا هما العمل الصالح د ا ي ا ل إ ي م ا ن بدون إ ي م ا ن ما له ق ي م ة والشرط إ ن ه يكون أ ن ت أ و ل مؤمن ومعاك عمل صالح ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هما أ ي ما في ظلم يعني ما بزنوك ي ما بزنوك السيئات عملك العمل تبتلاقيهم ولا بخس أ ي ما ي ب ق ص من ك ش ي ء ما ينقص من حسناتك وكذلك أ ن ز ل ن ا ه ق ر آ ن ا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد ق ر آ ن عربي واضح ربنا ق ا ل صرفنا فيه من الوعيد والوعيد معناها التخويف وكذلك لعلهم ي ت غ و ن هذا الوعيد وهذا التخويف ربنا كأن الناس ي ت غ و ن أ ي يخافوا من الله وما يعرض نفسهم لعذاب الله أ و يحدث لهم ذكرا أ ي موعظه يكون ايه موعظه للناس و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في صور ة ا ل أ ن ع ا م غلأ غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا أتخذ غير يطعمه فاطر وهو يطعمه قل إ ن ي أ م ر ت أ ن أ ك و ن أ و ل من أ س ل م ولا تكونن من المشركين قل إ ن ي أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم اتخاذ ا ل أ و ل ي ا ء من دون الله عدم مخافه من الله سبحانه وتعالى ل أ ن أ ي إ ن س ا ن يخاف الله ف و ا ص ح ي ح يستحيي يتخذ وليا غير الله سبحانه وتعالى ولذلك ربنا يقول للرسول أغير الله أتخذ وليا فاطل السماوات و ا ل أ ر ض وهو يطعم ولا يطعمه غلئني أول من أسلم ولا تكنن من المشركين غلئني الأولياء الله المعاصي اتخاذ الأولياء من دون الله لأنه والعياذة بالله وربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول خليك مسلم ما تبقى مشرك. هؤلاء المشركين اتخذوا أولياء الله أن أكون من تكنن من من من دون إن من من دون وربونه سبحانه من دون سبحانه أي عصيت ربي يوم عظيم أمرت أخاف أخاف أخاف أكبر ما مشرك بشرك اتخاذ اتخاذ تبقى اتخذوا وتعالى وهذه دواء عذاب ولذلك ما يخاف من الله كل إ ن س ا ن يدعو غير الله يستعين بغير الله يتجه لغير الله السبب ا ل أ و ل و ا ل أ خ ي ر عدم م خ ا ف ة الله ما فيش خوف من الله سبحانه وتعالى ولذلك ربنا يقول للرسول قل إ ن ي أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم هذا اليوم ربنا قال من يصرف عنه أ ي العذاب يومئذ يوم الغيام ة فقد رحمه وذلك الفوز العظيم و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في س و ر ة ا ل أ ع ر ا ف ل قال د أ ر س ل ن نوحا إ ى غومه ف ق الملا يا غ و عبودوا ل ه م ل ك من م إله غيره إني أخاف عليكم غيره يوم عظيم أخاف عذاب قومه ا الملأ ل من غ إ ن ا لنراك في ضلال مبين قال يا غ و م ي ليس لي ض ل ا ل ة ولكني رسول من رب العالمين أ ب ل غ ك م رسالات ربي و أ ن ص ح لكم و أ ع ل م من الله ما لا تعلمون أ و عجبتم أ ن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم و ل ت ت غ و ا ولعلكم ترحمون فكذبوه ف أ ن ج ي ن ا ه والذين معه في الفلك و أ غ ر ق ن ا الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا إ ن ه م كانوا غوما عميم الله سبحانه وتعالى يغص هذا ا ل غ ص ص ل أ م ة محمد ويبين لهم غ ص ص ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة لقد أ ر س ل ن ا لرحم إ ل ى غومه فقال يا غوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره اعبدوا الله ا ل ع ب ا د ة اسم جامع لكل ما يحبه الله و ي ر ب ا ه ونحبب ل ه م إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم عظيم ا ل ل ي هو يوم ا ل غ ي ا م ة قال ا ل م ل أ من غومه إ ن ن ا نراك في ضلال مبين ا ل د ع و ة يجد بها د ع و ة الضلال وضلال واضح بين وهكذا كانوا يواجه الرسل نراك في ضلال مبين قال يا غومي ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين أ ب ل غ ك م رسالات ربي و أ ن ص ح لكم و أ ع ل م من الله ما لا تعلمون د ع و ة و ا ض ح ة و ب ي ن ة لكن دائما تحت أ ي ظرف من الظروف هذه ا ل د ع و ة ي و ا ج و ه ا بهذا ا ل أ س ل و ب المشركين في تحت أ ي ظرف من الظروف أ ب ل غ ك م رسالات ربي و أ ن ص ح لكم و أ ع ل م من الله ما لا تعلمون أ و عجبتم أ ن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم أ ي خ و ف ك م ولتتخافوا ب ت و ا أي ل الله سبحانه وتعالى ولعلكم ترحمون بهذا الخوف فكذبوه ف أ ن ج ي ن ا ه والذين معه في الفلك و ق ص ة الفلك م ع ر و ف ة ب ا ل ن س ب ة ل ك م و أ غ ر غ ن ا الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا إ ن ه م كانوا غوما عميق ا ل ع ا م خلاهم و ص ل هذا المستوى و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة يونس ولقد أ ه ل ك ن ا الغرور من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك القوم المجرمين نجزي ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات غالى الذين لا يرجون لغاءنا ائت ي بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلغاء نفسي ان اتب اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم في هذه ربنا أ ر س ل لهم الرسل الكتب ورفضوا أ ن ز ل الكتب ه م و ا ل د ع و ة وحتى طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ا ل منهج ا ل ج ب ا ه د و ذاته يعمل فيه تغيير لكن الرسول يقول إ ن ي أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم معناها التبديل في ا ل ق ر آ ن أ و التغيير في هذا ا ل ق ر آ ن من أ ك ب ر المعاصي عدم الخوف ا ل آ ن منع الناس كلهم يحكم شرع الله كل الناس غيروا مناهج الله غيروا دين الله غيروا حتى ا ل ع ب ا د ة الجباره محمد صلى الله عليه وسلم الناس اصل و ا مستوى حتى العبادات غيروها غيروا ا ل أ ح ك ا م والسبب ا ل أ و ل و ا ل أ خ ي ر هو عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير إ ل ى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير و آ ي ا ت ج ا ء ه من فوق م ف ص ل ة م ح ك م ة م ف ص ل ة تفصيل واضح ب ي ن و ب ع ض التفصيل ده كله ج ا ء تقول لي للناس أ ل ا تعبدوا إ ل ا الله إ ن م ي لكم منه نذير وبشير لا تعبدوا إ ل الا ا ل ه م ع ن ه الله معناها عبادة ا إنه يتبع شرع الله العبادة إلا إنزار إنزار تنفيذ بالنسبة نذير الله الله هي دي عبادة الله وبعد كده ده كله هذا الكتاب إنزار للعالم كله يتبع بيتبع دي تتم الكتاب العبادة عبادة وبعض وبشيري شرع الشرع شرع للعالم للعالم ما جاء إ ن ذ ا ر و ب ش ر ة و أ ن استغفروا ربكم ثم توبي اليه يمتعكم متاعا حسنا إ ل ى أ ج ل مسمى استغفروا الله توبوا الى الله أ ر ج ع و ا الى الله تتمتعوا متاع حسن ل أ ج ل محدود يعني المتاع ذا ت ن د و وقت ما متاع طوال متاع م و ق ت و إ ذ ا عرفنا ا ل ت و غ ي ب ب ت خ ا ا ل متاع كان كلنا رجعنا إ ل ى الله سبحانه وتعالى ربنا خلق الناس لمده معينه ولذلك م محدود لأوقت محدود لمدة معينة ت لأوقت ا الناس ع حيفصل و ل قضية في ربنا قال متاعا ح س ل ا لامتين ل أ ج ل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله و إ ن تولوا اي رفضوا ف إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم كبير ف يوم ه م كبير ي ا ل ا ل كبير يوم ا ل غ ي ا م يوم ة ت أ ت ي كل نفس تجادل عن نفسي ه ا كل ذلك جادل ل كل ز ل عايز يشوف ا ل ط ر ي ق ة اليوم د ه ربنا قال يوم كبير جدا كبير معناه فيه هول شديد فيه مشاكل ك ث ي ر ة جدا ولذلك ربنا قال إ ل ى الله مرجعكم وهو على كل شيء غذير ق ا د ل بان يعيد هذه الخلائق كلهم يقف امام الله سبحانه وتعالى و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة هود و إ ل ى مدين أ خ ا ه م شعيبا قال يا غ و م اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إ ن ي أ ر ا ك م بخير و إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أ و ف و ا المكيال والميزان ب ا ل ق ص ط ولا تبخسوا الناس أ ش ي ا ء ه م ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين بغيه الله خير لكم إ ن كنتم مؤمنين وما أ ن ا عليكم بحقير غالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نفعل لأنت الحليم أو شعيم يعبد في نشاء تأمرك أن أن نترك إنك الرشيد و هذه الدعوات ربنا سبحانه ت ع ا ل ى كل رسولنا غ ص ة يبين ا كل د ع و ة الرسول بتاع ق ا ل ل ل غ و ش ن و والردود كانت شنو والنفيج ة كانت شنو شعيب غو م ر ب ن ب ر الغالي والامديا ه م شعيب ا قال يا غو م ع ب و ط الله مالكم من إ ل ه غ ي ر ه ولا ت ن غ ص ا ل مكيال و الميزان ط ب ي ع ت ه م كان كمان مع ا ل ش ر ك بتاعهم كان و ا ح ر ا م ي ة في الميزان ودي ج ر ي م ة خ ط ي ر ة جدا يسرق الميزان معناه إذا كما قال تبارك وتعالى ويل ل ل م ت ص ف ف ي ن الذين إ ذ ا اكتالوا على الناس يستوفون و إ ذ ا كالوهم أ و وزنوهم يخسرون أ ل ا يظن اولئك أ ن ه م مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أ ع م ل حسابك يا أ خ ي المسلم إ ذ ا كان بتتعامل بالمكاييل والموازين أ و ع تبخس الناس ولذلك دي ق ض ي ة كبيره ما لكم من إ ل ه غير ه ولا ت ن ق ص ا ل م ث ي ا ل والميزان إ ن ي أ ر ا ك م بخير و إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم محيط كان الناس أ غ ن ي ا ء عندهم أ م و ا ل ك ث ي ر ة جدا لكن بالرغم من ده, من ده مبتلين ب س ر ق ة الميزان مع الخير الكثير دي مع النعم الكثيره دي عشان كده قال لهم إ ن ي أ ر ا ك م بخير و إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم محيط حتجي يوم ا ل غ ي ا م ة وحيفضل حيجازيكم على النقص في ا ل م ك ا ي ل والموازين بي ويقول لكم سبب جرائم يدخلكم ا ل ن ا ر خير بغية الله خير لكم ويا غ و م أ و ف ي المكيال والميزان بالغسط ولا تبخسوا الناس أ ش ي ا ء ه م ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين بغيه الله خير لكم إ ن كنتم مؤمنين بغيه الله معناها الرزق الاداكم له ربنا رزق بالحلال هذا أ ب غ ى ليكم و أ ف ض ل ليكم من ايه مما ت أ ك ل بالحرام أ ك ل الحرام ده حد ق ل ي ل و أ ي إ ن س ا ن أ ك ل أ ك ل حرام أ و أ ك ل أ و ل ا د ه حرام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أ ي نبت نبت من حرام النار أ و ل ى به يعني إ ذ ا كان يجب تسري وتجيب ل أ و ل ا د ك ك أ ن ك بتلبي أ ج س ا م لجهنم أ ي أكل ب أ ك ل ه ا ل ح ر ا م مصير إ ل ى النار وهذا الحرام ما فيه خير ربنا ما بارك ل ه فيه ل ك ن يجبك الحلال دي اذا كانت تكتفين به فيه ب ر ك ة ك ث ي ر ة جدا بغيه الله خير لكم إ ن كنتم مؤمنين و م ا أ ن ى عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب الصلاه ت أ م ر ك أ ن نترك ما يعبد آ ب ا ؤ ن ا أ و أ ن نفعل في أ م و ا ل ن ا ما نشاء إ ن ك لانت الحليم الرشيد صلاتك وخاطبوه ب ل غ ة ا ل ص ل ا ة ل أ ن ا ل ص ل ا ة هي أ س ا س الدين يعني أ ن ت عشان بتعبد الله كثير وغالوا كان يعني بصلي كثير صلاه ا ل د ي عبادتك دينك جدي هديه ي أ م ر ك إ ن ه نترك أ و ل ما يعبد آ ب ا ء ن ا من ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن و ا ل أ ص ن ا م ثم ان نفعل في أ م و ا ل ن ا ما نشاء ج ي د أ عشان نبطل عشياء ب ص ل ا ت ك ت أ م ر ك أ ن نترك ما يعبد آ ب ا ء ن ا أ و أ ن نفعل في أ م و ا ل ن ا ما نشاء إ ن ك لانت الحليم الرشيد أ ن ت اللي عايز ترشيد وانت الحليم علينا وهكذا هكذا يقول كل غوم لغوم كذا و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في صوره الزمر ت وأمرت عصيت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول إني أخاف الدين المسلمين إني إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ربي الله مخلصا له غل يوم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 و أ ر ض الله و ا س ع ة إ ن م ا يوفى الصابرون أ ج ر ه م بغير حساب قل إ ن ي أ م ر ت أ ن أ ع ب د الله مخلصا له الدين بخطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم و أ م ر ت ل أ ن اكون أ و ل المسلمين قل إ ن ي أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ا ل ل ي هو يوم الغيام ة قل الله أ ع ب د مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل الحقيقة الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم الغيامة والخسارة الحقيقة الإنسان أول إن إنه أنفسهم خسروا يحسر يوم شيء لذبته إ ذ ا عرض غير الله ثم ب يخسر أ ه ل ه ويخسر ب جمعته ا كلها ل أ ن ه خسر نفسه بهذه ا ل ع ب ا د ة يوم ا ل غ ي ا م ه الا ذلك هو ا ل خ ص ر ا ن المبين بعد كذا ربنا يقول لهم من فوقهم ظ ل ل من النار ومن تحتهم ظ ل ل ذلك يخوف الله به عباده لكن الناس مهما ربنا يخوفهم جهنم دي قال ربنا الناس اللي بيخشوا في جهنم العمليه بتاعت جهنم مش نار بتبعد فيها نار بيفوق ونار بيتحت ظ ل ل يعني ضل ك أ ن ه أ ن ت ت ت غ ط بالنار من تحت ومن فوق مغفل يعني مغفل بنر ا ل ا من كل جهات لهم من فوقهم ظ ل ل من النار ومن تحتهم ظ ل ل ذلك ي خ و ف الله به عباده لكن بالرغم من ذلك يسمع ا ل آ ي ا ت ب تحت الحريق و بتاع جهنم وفي جهنم و ب ر ض و الناس ما يخاف ي خ و ف الله به عباده يا عبادي فتغون ا ربنا قال يا عبادي فتغوني ا وعيون يقول وأيضا تبارك وتعالى في ص و ر ة فصلت ان الذين غالوا ربنا الله ثم استغاموا تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي ا ل آ خ ر ه ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ان الذين غالوا ربنا الله توحيد عقيده سليمه لكن بعد العقيده لا بد يكون في استغامه مع العقيده السليمه اذا ما في استغامه برضو حتمشي النار لكن ربنا قال إ ن الذين غالوا ربنا الله ثم استغاموا تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة م ل ا ئ ك ه ت ج ي ه م متين في ح ي ا ت ه م الدنيا عندما يجل واحد المؤمن عندما يدور يموت بتجلس للملائكه وهذه هي ملائكه ا ل ر ح م ة تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة الا تخافوا ولا تحزنوا و أ ب ش ر و ا ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لمن يكون محتضر ب ش و ف ملائكه الموت ب ش و ف ملائكه العذاب ويشوف ملائكه ا ل ر ح م ة بعدين ب ذاين ي ن كالملائكة م ط وفعلا هذا أ ك ث ر محل الخوف عند خروج الروح ا ل إ ن س ا ن يخاف خوف شديد جدا ل أ ن المودع عنده س ك ر ة ولذلك تجيه ملائكه ا ل ر ح م ة تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا تخافوا ولا تحزنوا و أ ك ش ر و ا ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون نزلت هذه الملائكة على أخونا جعفر اللهم أرحم من أصحاب اليمين تتنزل تحز الملائكة على اللهم وأخفل لأجعل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تخافوا هذه أصحاب أرحم جعفر ل أ ن ا ل ع م ل ي ة ع م ل ي ة خوف شديد انت ماشي ل غ ي ا م ة انت ماشي لغبره انت ماشي لتحديد ولذلك تجي ملائكه الرحمه لكل إ ن س ا ن وحد الله واستغام على التوحيد بعد الاستغامه ا ل ص ح ي ح ة والدين الصحيح أ و ل ما يجي بزج ملائكه الموت عايزه تنزع روحه و ذو مشهد خوف ايزن لكن تجي ملائكه الرحمه ربنا لا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدم ابشروا ي ابشروا بس أبشر بس استنى ن ر ح ب ت ع ت لت تمرق ك متين ب م ما تمرق ر م ن ه ن التي تخوش بهناك ا ج بالجنة ن نعيم نعيم ة طوال وحيلاقيك ما أبشروا ل بعد كنتم تعدون نحن أ و ل ي ا ؤ ك م في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة وهؤلاء ا ل م ل ا ئ ك م ل ا ك ا ل ر ح م ة أ و ل ي ا ء للمؤمنين في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة يتولوا امورهم معاهم في كل و ق ت من ا ل أ و ك ا د ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يقول نحن أ و ل ي ا ء ك م في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ولكم فيها ما تشتهي أ ن ف س ك م ولكم فيها ما تبدعون ج د ع و ن ه ه ذ الجنة ج نعيم في كبير ا المؤمن المؤمنين ولذلك زول المؤمن حق ي ر ف ا ا المودية مش زي ما المشركين والمنافقين م مش المؤمنين يعرفوه زي المودة حق إن و أ ي إ ن س ا ن مؤمن لمن يموت ما ح د ه يكون في ب ك ا وكشيح بالتراب وفراش ودجيج المؤمنين ربنا ا لمن ل ت ت ج ي ه م ملائكه الموت ولا كذا أ و ل ما ت ج ي حتى الخبر إ ذ ا جاءك انت مؤمن في لام مات طوالي ما عليك الا ان ترجع الى ل لأن نقل الموت دي نجل نجل من الحياة, الحياة الله ا ذ ل م ا ش م ا ل ج ن ة إ ذ ا كان هو مؤمن الناس مش يبكو ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ق ا ل لمن يدفن أ ي واحد من ا ل ص ح ا ب ة يقول أ س أ ل و ل ي ح و ك م السبات إ ن ه ا ل آ ن يسال أ ل ل ق و ل ه م اذا كان السبت عند السؤال دي معناها إ ذ ا كان اتخطى ا ل م ر ح ل ة بتاعت الغضب دي و م ر ح ل ة الوفاء مشي ا لمراحل ج م ي ل ة جدا ولذلك المؤمن إ ذ ا جاءتم م ص ي ب ة بتاعت موت ربنا قال إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة قالوا إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون و ل ئ ك عليهم صلوات من ربهم ورحمه مش بك ك و و ر ا ك وكش ما يكون صفات المؤمنين ويجب على كل إ ن س ا ن مؤمن بالله أ ن يوصي أ ه ل ه عشان كان بعد ك د ه باب و ك و وعملوا نواحي وعملوا اشياء زي دي ي ك و ل هم المسؤولين أ م ا أ ن ت لا بد ك م ؤ من ت و ص ي ت ق ولم ل ه على إ ن ه أ ي زول ما ينعم ل ي ه ما ي ب ك و ا ليك اما إ ذ ا كان العيون نزلت منها الدموع ما في شيء العين تدمع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والغل ب يحزن ولكن ما نقول إ ل ا ما يرضي الله أ م ا كوراك وصراخ هذه ليس من صفات المؤمنين أ م ا الموت دا ربنا ق ا ل ك كل نفس ز ا ئ غ ة الموت وانما توفون اجوركم يوم الغيامه فمن زحزح عن النار وادخل ا ل ج ن ة فغتفل ا وما الحياه الدنيا إ ل ا متاع الغرور بحياه الدنيا ح ي ا م منتهيه طبيعتك اذا يجب المؤمنين يعرفوها معرفه حقيقيه ة وربنا من قال كل ل ع ي ا فان و ع ن ا في جهنم يلبسوها لباس من قطران يلفوها بيتو بمليان قطران عشان يكون شديد الاشتعال ويقول لها في النار أ ب ك ي ونوحي زي ما كنت تنوح في الدنيا بنظم جنب الغبور تبكي الله. ابتغي الله. ابتغي الله. أبتتسمع صحابة بيتكلم معالبر تنوح النائحة ملعونة منها مرة لعام وسلم وسلم ما أمت كلام ما قامت أي دي عليه عليه جالي يا الرسول رسول الرسول فات الرسول لح الله الله إذا قال لها الله الله الله قال لا جالها صلى صلى لقعده كل يجب على أ ي مرا م ؤ م ن ة مات زوجها مات راجل مات, مات اخوها مات أ ب و ه ا هي م ؤ م ن ة أ و ل ما تسمع الخبر تقول إ ن لله و إ ن اليه إ راجعون أ م ا مرا م ؤ م ن ة تقول و تسرق و ت ر ا ق ي الراس و نواح و مظاهرات في الشوارع و ك أ ن ه اي مظاهر ة ضد منه د الله و لذلك مفروض الناس ي ع ر ف و ا نظام ا ل م و د أ م ا المؤمن هما مات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 في بيوت أذن اذن ل ل ه أن ترفع و ي ك ر رجال فيها اسمه يسبح له فيها يسبح اسمه له بالغدول والآصال رجال لا تجارة تلهيهم الله و إ غ ان م يوما تتغلب فيه والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يلزغ من الصلاة وإيتاء الزكايا خافون الغلوب والأبصار الله والله يشاء حسابه تتغلب فضله يلزغ الله بيوت فيه بغير في أحسن أذن أ ترفع ويذكر فيها اسمه هذه البيوت هي المساجد مساجد التوحيد المسجد الذي يقوم من أ و ل يوم على التوحيد هذا مسجد لله ك ا م ب إ س م طائفه أ و ب إ س م أ ي شيخ من المشايخ أ و ب إ س م ولي هذا ي ب ق ى ليس لله سبحانه وتعالى عشان كذا ربنا قال وأن تدعو مع الله أحد بيوت أذن الله أن ويذكر وهذه أنوار أنوار شفوها منورة أحد أذن أن أصلها الأرض الأرض كانت من المساجد فلا الله الله فيها اسمه وهذه المساجد إذا كانت خالصة السماء المساجد أنوار من الأرض تضيء شفوها الملائكة لله لله إلى مع هي ترفع تضيء تضيء ل أ ن ه ا بيوت ق ا ئ م ة لله سبحانه وتعالى وربنا أ ز ن أ ن ترفع هذه البيوت ويذكر فيها اسمه اسم الله بس ما يذكر فيها اسم أ ي مخلوق كائنا من كان لا يسبح له فيها بالغدو والاصال صباح ومسا ء الناس يسبحوا في هذه البيوت وبعد كدا ربنا وصفهم قال رجال الناس المواظبين على المساجد رجال وصفوا ربنا بالرجوله وهم دل أ ج ل الناس الناس ا ل ب ي ج ا ل ص ل و ا ت وخصوصا بجوا ا ل ص ل ا ة الصبح و ص ل ا ة ا ل ع ش ا ء و مراطين د ي ر أ ر ج ل الناس ل أ ن ربنا وصفهم ب ا ل ر ج و ل قال رجال لا تلهيهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله و إ ا م الصلاة و إ ي ت ا ء الذكاء لماذا يخافون يوما تتغلب فيه الغلو ب و ا ل أ ب ص ا ر رجال و أ ي رجل تشوفه مواظب على المسجد برجل م وهؤلاء ا المسجد ب على و الرجال وصفهم الله سبحانه وتعالى هم أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم الرجال من ا ل ص ح ا ب ة ك ا ن ي ش ت غ ل في ا ل ت ج ا ر ة لكن بالرغم من الشغل في ا ل ت ج ا ر ة ما تخلف عن المسجد س ا ع ة يعني ما في واحد من ا ل ص ح ا ب ة صلى في بيت ه يوم واحد كل أو كاتب ذكر الزكاة المسجد مواصلين في المسجد لأنهم قال الرجال يسبح له فيها بالغدور والأطار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أو وإغام وإيتاء ربنا فيها تجارة الصلاة يسبح بيع رقم في في عن إ غ ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة دم الدهر رجوله الرجل, الرجل المواظب على الصلاه ة رجل و د رجل وصف ه الله بعد ك د ه الناس كان ي ق ا ل لك انت ما راجل أ و انت كذا م ا تهتم لكلام الناس ل أ ن ربنا وصفت ب ا ل ر ج و ل ة ربنا دار رجال لا تهيهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله وإغام وإيتاء يخافون يوما تتغلب فيه الغلوب والأبصار、خيفين. والبخاف تتغلب الصلاة الزكاة خايفين الرجال هم فيه دين خايفين من هذا اليوم هذا اليوم من فضاحه ربنا ذلك تتغلب تختلف فيه القلوب مع العيون معناها إ ن كل ما ح ت ك و ن ربه في محله القلوب تنتهي في ا ل ح ل ق والعيون ت ل ق ا ش ا خ ص ة أ ب ص ا ر ه م تتغلب فيه ا ل ق ل و ب و ا ل أ ب ص ا ر ليجزيهم الله أحسن م عمل احسن ما عملوا و أ ع ما ل ل م و ب ة عملوا د التوحيد ا ل و ة ع ى الصلاة ما ل أحسن م ع ومش ويزيدهم يخلم العمل من على الجزاء بتاع العمل. من فضله بتاع زيادات كثيرة ويرزغ م ش ك ل والله ة من ي ش ا ء ر بغير حساب بغير حساب معناه ايه؟ معناه كميات ض خ م ة رزق ما بعده رزق نعيم ما بعده نعيم بدون تعداد بدون حساب لكن ما بيجي الا ب ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ي م ة و ا ل م و ا ص ل ة في هذه المساجد صباح ومساء انت مرابط قبل ما تمشي ا ل غ ي ا م ة و ه و اخونا كان معانا هنا و ا ل آ ن هو في ا ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ى من مراحل ا ل ق ي ا م ة اللي هي ا ل غ ب ر وهذه ا ل م ر ح ل ة وهذا الطريق كلكم جايين ماشيين عليه طريق الاتجاه واحد بس كل واحد فيكم بيقضي أ ي ا م ه ماشي يا إ م ا تنزلت لك ا ل م ل ا ئ ك ة يا إ م ا مت على سؤال خاتم والعياذ بالله عشان كده خليك مرابط وربنا قال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تغاته ولا تموتن إ ل الا وأنتم م س م و ن أسأل ل ل ه أن يهديني وانتم إ ي ك م له ويقول كفان أحد ب ا وتعالى ا ا ر صورة ك ع ل في أ ن و مسلمون ا ن ر ا ل ر مبشرين ومنذرين س يمسهم س ل إلا وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآيات ما يمسهم العذاب ي يحزنون بآيات ن فمن آمن كانوا كذبوا ما بما هم خوف ف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 ب ش ر و ب ا ل ج ن ة بالنعيم ا ل ل ي ربنا سبحانه وتعالى بينه في ا ل ج ن ة و ي ب ش ر ب بعدين ك م ايضا ن أ ب إ ن هناك ه حور العين و ك ل ه لو صفا جاء في النا ر و منذرين مخوفين كما ن يخوف الناس من العذاب ب ا ل ن ا ر فمن آ م ن و أ ص ل ح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إ ي م ا ن وعمل صالح وده يمشي معاك ثاني ما في حاجة أصبحت مؤمن في خاف عملت عمل خوف وإن الموضع موضع وخوف شديد جدا ولكن أ ن ت ما تخاف إ ذ ا كان امنت إ ي م ا ن صحيح وعملت ع م ل صالح خ ا ل ص لله سبحانه وتعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا يمسهم العذاب بما كانوا ي ف س غ و ن كذبوا ب ا ل آ ي ا ت كل ما يسمع غ ا ل الله غ ا ل رسول الله ما يهتمون وما في زر عنده ق ض ي ة إ ل ا مع ا ل آ ي ا ت كل ما تسمع آ ي ا ت ل أ ن ه يوم ا ل غ ي ا م الناس ا ل خ ش ا ل ن ا ر ربنا ي ق و ل لهم أ ل م تكن آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شغوتنا وكنا غوما ضالين ربنا أ خ ر ج ن ا منها ف إ ن عدنا ف إ ن ا ظالمون غال أ خ س ا و ا فيها ولا ت ك ل م و ن يعني ه ان إ قضيتم ه ردتم النار ا ل آ ي ا ت ربنا قال والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون غل لا أ ق و ل لكم عندي خزائن الله ل أ ن ه ق يجوز كان يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن ينفق عليهم ويؤدي اصول ما يملك الخزائن مفاتيح الخزائن عند الله الرزق عند الله وربنا يبدي أ م ر ي ق و ل لهم مش أ ن ت بتبيهم غل لا أ ق و ل لكم عندي خزائن الله ولا أ ع ل م الغيب يحصل شنانه معرف ل أ ن الرسل ما يعلم الغيب لا يعلم من في السماوات و ا ل أ ر ض ا ل غ ي ر إ ل ا الله ولا أ ق و ل لكم إ ن ي ملك أ ن ا مش ا ملك من ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن أ ت ب ع إ ل ا ما يوحى إ ل ي وظفت إ ن ه بجي وحي الوحي كلمني ب أ ي كلام أ ن ا أ ن ف س بس إ ن أ ت ب ع إ ل ا ما يوحى إ ل ي يقول هل يستوي ا ل أ ع م ى والبصير موضوع واضح أ ف ل ا تتفكرون و بعدين ربنا يقول للرسول و أ ن ذ ر به الذين يخافون أ ن يحشروا إ ل ى ربه هذا القران انذار التخويف للناس م ل الخايفين يقف ج ا بتاعتك امام أ بتاعتك يشوفوا ل كله ل حيجي ر الله ج ع ة ا الله سبحانه وتعالى يحشرون إ ل ى رب معناه تجيب امام الله ويعمل ل ك مراجعه لحساباتك عشان كذا ربنا قال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله ولتنظر ا نفس ما غدمت لغد واتقوا الله إ ن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أ ن ف س ه م اولئك هم الفاسغون لا يستوي أ ص ح ا ب النار و أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم الفائزون ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول وأنذر به الذين يخافون ان ل ذ ي يحشروا خ ا ف و ن أن ي إ ل ى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ما ت ولي غير الله يجي تول أ م ر ك أو يدافع لك او ف ع لك أ ينصرك وما في شفيع الا, إلا بعد إ ذ ن من الله سبحانه وتعالى عشان ما تتكل و ا على الشفعاء من هنا فلان يشفع علي ه وفلان يشفع علي ه ونحن مع ناس فلان لا وربنا ذ ا ل من ذا الذي يشفع عنده إ ل ا ب إ ذ ن ش ف ا ع ملك لله كل الناس ي ق و م و ا ز و ر ي ف ل ت خ ش م مافي زور زوري د ا ف ع لزول ي مافي زوري ينصر لزول مافي الناس اتخذوا من هنا أ و ل ي ا ء وشفعاء ولذلك ربنا ي ق و ل لهم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد ت و ق ع بينكم ما يغشوك ساكت وظللوك ما في زول يشفع عليك وما في زول يدافع عليك الا عملك عملت عملا جيد تلقاه عند الله سبحانه وتعالى بعد كده ربنا قال لعلهم يبتغون أ ي لعلهم يخافون و أ ي ض ا يقول تبارك ت ع ا ل ى في س و ر ة يونس أ ل ا إ ن أ و ل ي ا ء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آ م ن و ا وكانوا يبتغون لهم البشرى في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم أ و ل ي ا ء الله والفلك شافع بين اولياء الله و أ و ل ي ا ء الناس أ و ل ي ا ء الله ما عندهم ولي إ ل ا الله الله ولي الذين آ م ن و ا ولذلك ربنا يقول أ ل ا إ ن أ و ل ي ا ء الله الناس ا ل ل ي ن ولوا امورهم إلى الله اتجهوا الى ل ل ه اتجهوا إ الله سبحانه وتعالى الناس والغيام بخاف و ا ل ق ض ي ة دي ق ض ي ة الغيام لكن هؤلاء ربنا قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بعد كذا جاءت صفاتهم الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون أ ي وحديكم آ م ن بالله ا ت ق ى الله هو من أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رجال ونساء وبعد كده ربنا يقول لهم ا ل ب ش ر ة في ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل ب ش ر ة في ا ل ح ي ا ة الدنيا تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا تخافوا ولا تحزنوا عند ا ل ا ح ت ب ا ر و أ ب ش ر و ا ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون وفي ا ل آ خ ر ة في الاخره م ع ر و ف ة وبشر الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ ن لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر كلما رزقوا منها من ث م ر ة ا ل رزغا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و أ ت و ا به متشابها ولهم فيها أ ز و ا ج م ط ه ر ة وهم فيها خالدون بالبشرة الآخرة تحت لا تبديل لكلمات الله ربنا سبحانه وتعالى كلام القاده لا ب ت ب د ل ولا ب ت غ ي ر كلام واضح شان تكون ع لانه ى م فصل ا ل غ و ل فصل وما هو بالهزل ذلك الفوز العظيم وايضا يقول تبارك وتعالى وغالوا لن يدخل ا ل ج ن ة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم غلهاث برهانكم ان كنتم صادقين بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وغالوا لنا كولجنات ا ل ا ي ل ا مانكا ن هدى و او نصارى ا ل ج و د ق ا ل و ل ج ن ة ي د خ لي إلا ه و د ي ونصارى ا ل قال ل ج ن ة م ا ي د خ ل إ ل ا ن ص ر ا ن ي ربنا ق ا ل ت ل ك أ م ا ن ي ي و ذ ن ش ي ء ي ت من نومنا ه ن ح ط ه برهاق ن من كنتم صارتين جيبودال ل ي على كلام الذي تقول بدلو بابا يقول بلى من أ س ل م وجهه لله ا ت ج ع إ ل ى الله سبحانه و ت ع ا ل ى و هو م ح س ن ف ل ه أ ج ر ه ع ن د ر ب ه ولا خ و ف علي هم ولا هم يحزنوا أ ي و ا ح د فيكم اتجه إ ل ى الله آ م ن بالله إ ي م ا ن صحيح ما يخاف ما تخاف من الموت ما تخاف من ا ل ق ي ا م ة ما تخاف من أ ي شيء إ ذ ا كان آ م ن ت إ ي م ا ن صحيح و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله ثم لا يدعون ما أ ن ف ق و ا منا ولا أ ذ ن لهم أ ج ر ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الناس ا ل بيدفعوا الكاشد ينفقون ي أ م و ا ل ه م الشرط يكون في سبيل الله مش ل أ ي غرض من ا ل أ غ ر ا ض ثم لا يدعون ما أ ن ف ق و ا منا ولا أ ذ ى يعني بعد ما تدفع ما ت ت م ن ن ما ت ق و لان أ ن دفعت كذا أ ا كذا أنا كذا سوي أنا سوي لأن هذا التمنن يبطل الصبغات عشان كيف ربنا قال الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله ثم لا يدعون ما أ ن ف ق و ا منا ولا أ ذ ى لهم أ ج ر ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم الناس يخاف و يوم الهولدر انت تدفع تمام والدفيعه بتاعتك ديه متى ت ا ب ع ب ا ل أ ذ ى أ ب ش ل بالخير ربنا سبحانه وتعالى ق ا ل لك الناس يخاف و انت ما تخاف لا خوف عليهم ولا هم يحزنون و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى الذين ينفغون أ م و ا ل ه م بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم أ ج ر ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ينفغون أموالهم بالليل والنهار. المسة في تبرع يدفع بالنهار في تبرع يدفع أي وقت هو يدفع الشرط في سبيل الله ينفغون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيةً ضروريهم والنهار بالنهار والنهار فجماعة فكيفهم أموالهم وقت هو أموالهم مكشوف المسة ما الشرط الله سراً تبرع تبرع بسير تمشي تغمت لهم دي لياتهم دا صنف من ا ل ناس معين ف ق ر وما عنده ح ا ج ة لكن ما ي س أ ل تشوفوا تقول دا اغنزل تحصلهم اغنياء من ايه من التعفف عفيف ما ي س أ ل الناس د ه لابد الناس يعرفوه ا عشان يدوك اغنياء من التعفف لا ي س أ ل و ن الناس اي الحافظ ما بيقولك ل الدين ما بيقولك ل كدا د ي ن ربنا خصام بان يدوهم ولذلك ت د ي ه م ب ا س بالسر ر الشرط كمان ما عارف تخلي الموضوع لأنه ل ده تجدي ده كده يكون تضيحت أيزو ربنا سبحانه وتعالى ذ ل ينفغون أ م و ا ل ه م بالليل والنهار سرا و ع ل ا ن ي ا الذكاط اللع علني فلهم أ ج ر ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما تخاف يوم الغيامة من تخاف إذا كان إنت من هذا الصنف أنت ولا تحزن على شفاتك في حياتك الدنيا ولا خوف عليهم ولا يحزنون و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى إ ن الذين آ م ن و ا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون م ع ن امن ه يهودي نصران و س م ع بالله د ا ك ك و ا ا ب ب آمن ل إ ي م ا ن صحيح وعمل حيكون يوم الغيام من إيه؟ من الناس خوف عليهم ولا عمر عليهم الغيامة من من هم صالحا الناس اللا أيضا يحزنون أيه ويقول أ ض ا ي تبارك وتعالى إ ن م ا يؤمن باياتنا الذين إ ذ ا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفغون فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من غ ر ة أ ع ي ن جزاء بما كانوا يعملون في آيات يقول إنما يؤمنوا بآياتنا الذين هذه بها إذا ذكروا ربنا إنما خروا سجدا لله. لله. وسبحوا بحمد ربهم. سبحان لله الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن ا ل م ض ا ج ع يتقلب من النوم خوف المؤمن خ ا ئ ف يصحى من النوم ت ل ق ى ط و ا ل ي ذ ك ر الله خوف ل أ ن ه ق ا م من وفاء خزات غام من وفاء او ي ج ل س تفوت تمشي ط و ا ل ي ا ل م ر ح ل ة الثانيه تحت الغيام ة تتجافى جنوبهم عن ا ل م ض ا ج ع بيعملوا شنو يدعون ربهم خوفا وطمعا خائفين من عذاب الله وطمعانين في رحمه ة ا ل ل يتقلب يسأل الله الرحمة يسأل الله المغفرة كل ما النبسة سات المؤمن ربنا قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يسأل كل يقول ربهم من جنوبهم وطمعا أخفي كده خوفا يبعون ومما عن لزغناهم ينفغون عجيبة هذا ذين حاجات ع ج ي ب ة ما يعرفوها إ ذ ا كان ربنا ب يقول أ ن ا لا اعرف لك حاجات ع ج ي ب ة انت ما تعرفها حب انت تفتش على الصفات ب تؤمن ب آ ي ا ت الله تؤمن بالله إ ي م ا ن صحيح تذكر الله ذكر كثير تخاف من الله سبحانه وتعالى لان ربنا قال لك أ ن ا مخبليك اشياء ك ث ي ر ة فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من غ ر ة أ ع ي ن جزاء بما كانوا يعملون و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما و أ ث ي ر ا إ ن م ا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إ ن ا نخاف من ربنا يوما عبوسا غمطريرا ف و ق ا ه م الله شر ذلك اليوم ولقاهم ن ذ ر ة وسرورا وجزاهم بما صبروا ج ن ة وحريرا متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا يوفون بالنذر والنذر لا بد أ ن يكون ن ذ ر في الحلال ل أ ن ه النذر ع ب ا د ة إ ذ ا كان نذرت أ ي نذر ما مشروع هذا النذر ممكن تلغيه لكن النذر إ ذ ا نذرت نذر لله سبحانه وتعالى من ا ل ص ل ا ة أو ا ل صيام أو ا ل ز ك ا ة أ و حد كله النذر لدي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره م س ت ط ي ر ا شوف الوصف ذا يوم غريب جدا شره م س ت ط ي ر ا معناه ان تشوف العذاب من كل ا ل جهات إ ذ ا السماء انفطرت و إ ذ ا الكواكب انكثرت و إ ذ ا البحار فجرت و إ ذ ا الغبور بعثرت علمت نفس ما غدمت و أ خ ر ت شر مستطيل معناها ل ح ب ة في الكون كله ولذلك ربنا ب ن ا س ح تعالى أيها الناس اتغوا ذلت ترونها تذهل وتضع ذات وترى الساعة عظيم مرضعة عم أربعة عذاب يا أيها الناس حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله يقول كل كل حمل ولكن شيء يوم هم إن ربكم شديد ربنا قال يوفون ب ا ل ن ذ ر ويخافون يوما كان شره م س ت ط ي ر ة ويطعمون الطعام على حبه طعام لكن مش الطعام الباقي مش ا ل أ ك ل الانتخابات انتهيت منه م ا ل ن ا ف ع ت ب د ل المساكين ت ب د ل وجه الله لا على حبه معناه ط ع ا م في أ ش ه م مستوى التعب يحبهم ي ا ك ل و ا ل ن ف س ه م ل ك ن ب ا ل ر غ م س ا ك ي ب ر ع و ل ل م ا ك ي ن ولللمساكين وللفقراء و ا ل أ س ر ة يطعمون الطعام على حبه مسكينا يبدو المساكين ويدو مسكين يغرفوا ليه من ا ل أ ك ل اللى ي أ ك ل و ا منه عنده حته الضلعه يكسر منها نص يده او يديها ي ياؤو ل ل ا م يعملون كله ياكل و ياهو الرز ساكن لكن هؤلاء يبدو ي ه يجهزوا له جهاز جميل ويقدموا له لانه مسكين اتيم ما عندهم من يقفل ما وما وأسير الأسير ن عندهم ا ل من, إن كان من المشركين كان يديهم الطعام كان الرسول يعول وسلم أسراء المشركين كان يديهم للصحابة يقول ك م ا ح د ولا ل أ ن ه أ ص ب ح و ا أ س ر ة في ايديهم و أ ص ب ح و ا مسؤولين منهم عشان كذا ربنا قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما و أ ث ي ر ا إ ن م ا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا م لوجه الله ولذلك ربنا ما يغضل إلا طعام ي تديه الحاجة باقي ب مش لانتهت الحاجة الأكل ا ل يقول لا بديل ك و ش ة يخذها ا س ا ذا ما ا ك ي ن حق ل م المساكين الطعام م س ا الجيد ا ك ي ن حق ق ل ب و ل ل عند ا ل ه س ب ح الله ن ه و ت ع ا ى وبعد و ربنا سبحانه ع كذا ا ت قالوا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا غمطريرا أ ص ل ا عمل العمل ده بده الطعام السمح ده ل ل أ س ر دي كلها ل ف غ ر ا ء والمساكين و ا ل أ س ر ة السبب نخاف من ربنا يوما عبوسا غمطريرا ربنا ق ا ل ك فوغاهم الله شر ذلك اليوم عمل لهم منه و ل غ ا ي ه ولقاهم نضره و س ر و ر ا وجزاهم بما صبروا ج ن ة و ح ر ي ر ة متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا و د ا ن ي ة عليهم ظلالها وذللت غ ط و ف ه ا تذليلا أسأل الله أن وإياكم المستقيم الله الحق الباطل باطلا تعالى وإياكم صراطه وإياكم حقا ويرزغنا اتباعه باطلا ويرزغنا يهديني اجتنابه أن وأن يرني ويرين إنه تعالى سميع مجيب اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من كل خير س أ ل ك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا ت د ع ل ن ا في مغامنا هذا ذنبا إ ل ا غفرته ولا جاهلا إ ل ا علمته ولا مبتلا إ ل ا عافيت ولا مريضا إ ل ا شفيته ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا و ا ل آ خ ر ة هي لك رضا ولنا في ه اصلاح الا اعنتنا عليها برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إ ن نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ماذا طاغت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الغو الكافرين ونسالك اللهم ربي ان تنزلنا اتباع سنه هذا النبي الكريم في هذه الدنيا وان تحشرنا تحت لواء في الدار الاخره وان تسغنا من حوضك وان تدخلنا في شفاعته برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى اللهم على أ ف ض ل خلقك ورسلك محمد النبي ا ل أ م ي وعلى أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت المؤمنين وال بيته ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخونا المرسلين محسنا على لله العالمين اللهم وأغفر له وأجعل من أصحاب اليمين اللهم إن كان رب جعفر مسيئا سيئاته من إن إحسانه أرحمه وأجعل فتجاوب وأغفر فزف وإن كان مسيئا عن اللهم أجعل غضره روض من رياض الجنة اللهم لا تحرمنا أ ج ر ه ولا تفتنا بعد ه برحمتك يا أ ر ح م الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ا و ن ا ل ص ل ا ه